ولا تقولوا لمن لميقتلو في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأم والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الْفُجَّ وَالْمَغْرَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ وَاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ يكتبون ما أنزلنا من البيانات والهداة ما أنزلنا من البيانات والهداة من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفق عنهم العذاب خالدين فيها لا يخفق عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا ينظرون